إن الله مع الذين استقوا المدين ومن محسن الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الله الإعلانات. صلى الله وسلم الله على سيد الأنبياء والمرسلين بين محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة. وعلى من استنى بسنته وسار على نفعي له الدين هذا الاصل العظيم اصل المحاسبه عند الناس في تجاراتهم معمول به فما من تاجه الا وله نظام محاسبه بل يجتهد أن يعمل لاخر ما توصل إليه هذا العلم. يسويل لماذا يقول للضبط الرموح، تصحيح الأحوال، ولأعرف مواطن الخلل أو عارف كذلك الأمر بالنسبة لنا في باب الطاعة والاستقامة لا بد من محاسبة النفس. شخص لا يصلي في المسجد إلا الجمعة مثلا المسجد قليل داره لكنه لا يصلي لا يمكن أن يكون على هذه الحال غير أيامه الأدان أمثل وبعض الناس توضع في البيت وخارج بعض الناس وهو في حاله لا حاله مساكنا هذا الكلام غير مقبول لا بد ان يسأل نفسه اين هو من هذا النداء اي على الصلاه اي على الفلاح خاصه العالم وهنا مساله اخرى مهمه هذه المحاسبة لا بد ان تكون بعلم زي ما ان تحاسب بدروها لا بد ان يحاسب الى العلم, العلم. ذلك. لذلك. الطريق إلى الله لا بد من تعلم افاته لتحذر وهكذا من حبر كريم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد, <تصفيق> عبد الناصر يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر بمخافه أن يدرك فليس قريسا من الافات الشرشيون وليها بالبيت عشان يحذروا انا لا اصلي الجماعه لماذا عندي مشكله ان بعض الناس ياتيني وبين العصر يزورني واذا جلسنا الى صعب علي أن اعلم إشكال لما أسعى في علاجي وحتى تعلم لو كان عندك موعد مع طبيب Saa 8.00. de Ik heb.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 jeetens ik dacht dat ik met maar ik ben is verbonden? Heb je het je het niet begrepen? Heb je het niet begrepen? je niet وكان الشيخ قولي إمساني قدرون القبط بنتر في تفسير قوله تعالى إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم عدو لهم فاهدروه في تفسير آيدي أن بعض الصحابة كان إذا أران الفكرة بكى أولاده وزوجته لذلك ماشي تخليه لأولاده تخليه لك تخليه إن من أزواجه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 en dan denk ik kan voor een boer. Waar een heel kanaal, een heel man, een heel kanaal, een heel kanaal, een en de moeder in de moeder in in de moeder in de in de de والا ممكن تكون عدو عدو كيف اذا منعتك طاعه الله العيش جا و البنت العريس وحي. طيب يا اخن عدي نسلم العريس زوجته لا بدي لازم نحفر ما ممكن بدي يفهم الوالد بالدين بعدين جسم طريزه اولاده وبناتي لعب ماليه على الاستمرار و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 الذي يرضى الله لا يفلح قوم ولما رأهم ها الذي ما اصطبار نظروا على المخلوق في معصيه الخالق سعد بن وقص يقول قال البخاري عن كقريش انه لا احد اقرب بابوه من الواحد في البيت لما جلس سبحان الله في علاقة بين بالبر والبر في تامل هذا أبي أنا سويت خير ليزول فتان مفتون أبعد نزعين خلاص بدأ بل بلي حسني أبي بدل وليتين بدل أبا يقبل حق ما فيقول لما جاء أسلم أسلم أسلم قال له والله لا أطعم طعاما ولا أذوب ذوقا حتى ترو كدير محمد أو أبوه فتعي ربي dat je naar boven gaat, dat je met de stijl je hebt dat je maar gaat voor de moslim, dan maar dan moet je dan je moet Sjijtie, want eigenlijk zit die baard. We zijn het over الله en daarom, en in de heren daarna te schrikken, die maar leesde ik bij mij, maar daarom moet ik het doen. Maar als de het doe, ja, is mijn eigen taal. Zul je moet je niet willen, maar je moet je niet willen, maar je moet je niet willen, maar je moet je niet je moet je niet je je je je je je je je je je je je je je يعني بيفعل. يقول لك ما يفعل يقول لك شيء ما تقود ما تقعش ما يفعل ما ليه لأنه يذله يذله على الله ويتمع عدد الجلاوة عدد شيء تتالي بتلك لكن العاقل يحرص على صداقة هؤلاء وقوضة هؤلاء شخص زهر للبن المسول على أمجاد فاشترت عليه ومن يدفع من المالك الأمجاد أربعين أجل فأنا تفكر من مبلغ ثم أقدام دريبه als men gaat van de is het eigenlijk als men is dat bedrijf. De bedrijf is teer, en de schapen zijn goed. Als je dat doet, dan heb je een bedrijf. Als je dat niet doet, dan heb الرفيق لي وده هذه هجر شوف سليمان والقرط بعيد فايده جريله لتفسير هذه الايه بصوره المدم إن انه لي سليمان ادعوا للتوفيق لنب انه لي سليمان وانهم باسم الله الرحمن الرحيم وان لا تعلو علي واتوني قال لك لا في نصب ولا شك قال القرطبي وهكذا كانت دعوه النبياء لا سب ولا شك وجاء معاها الايه آيان في حين قرروا بن الحسن يذهبان الى فرعون انه طه فقولا له قولا لي لعله يتذكر او لا شك قال قولا لي اسفل يثبت لك ملكك لماذا ملك. اعرف لك ملكك اسفل ملكك يثبتك اذا اشركت ربك لك ملكك ما يتبلي؟ مش ممكن يقولوا أصل البرقان مسبك له أكيد هو أمر وظيفي وتعيين الأسماء ليس أصل إلا إذا حكينا إذا اخترنا البيان التعيين يعين أما إذا لا يختذل أن أن أمر التعيين فلا هذه الحلقات والمحاضرات كلها مطبقة بالقرآن والسنة ودي قصة ضعيفة من أن في حلقة السوم إذا ما يتكلم يشتكي المسجد المظبوط لا. انتقي الله حيثما بسوء ذات الرغم من اسم الله ولكن الله حبب اليكم ما يحببوني الله حبب انت تريد انت تعليم يحسب رعب فقل لي لي يا الله لي لي الله لي لي لي لي ما لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي deze vraag Ik wil de minister van de minister van de minister van de minister van de minister van de minister van de minister van de de van de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 Alhamdulillah. Hattis, wel